بسم الله الرحمن الرحيم و وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفور والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع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 والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقن بهم ذريتهم وما أتتناهم من عملهم من شيء كل أمر بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثير ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون